بوك تو سيوه ان تختغ سبعة, وثمانون. سبعة وثمانون. فان مودالة وارك وورده ماضي الافعال المساعدة واحد ماضي الافعال المساعدة واحد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 uns muss die لقد كان علينا ان نغسل الصحون لقد علينا ان الصحون موس يلي هل كان عليكم أن تدفع الفاتوره هل قد توجب عليكم ان تدفعوا الفاتوره moes <سؤال> jy هل كان عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ moes jy 'n هل كان عليكم أن تدفعوا غرامة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ Wie muss من الذي كان عليه ان يودع؟ من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ Wie muss من الذي كان عليه ان يذهب مبكرا الى البيت؟ من الذي قد توجب عليه ان يذهب مبكرا الى البيت؟ Wie moet hierdie trein neem? Menn eladhi kana alayhi an ya'khudh alqitar. Man alladhi qad tawajjaba alayhi an ya'khudh alqitar? Ons wou nie lank bly nie. Laqad aradna an la nabqa Ons wou nie iets لقد اردنا نشرب شيئا. لقد اردنا <تصفيقنا> ان لا نشرب شيئا. Ons لقد اردنا ان لا نزعجك. لقد لا نزعج. Ek wou net 'n oproep لقد أرد أن التصل للتو بالتليفون. لقد أردت أن التصل بالتيفونك با أرد أن أطلب سيارة أجرة أردت أن أطلب سييارة أجررى أرد تحديدا أن أذهب إلى البيت أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت آكد خ يففر فكرت أنك أرد أن تخاب زوجك فكرت أنك أردت أن تخابر زوجك اكد خك يب الغتن فكرت أنك أرد أن, أن تتصل بالاستعلامات. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلات آكد خ يف بيتزا بسست فكرت أنك أرد أن تطلب بزا فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا, فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا.